بوك تو سورك دو اثنان واربعون اثنان واربعون زيارة المدينة زيارة المدينة تي اتكرت رينك بانديله هل يفتح السوق؟ ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد تي مفتوح هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين تي مفتوحه هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء تي هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء تي اتقريت موزي هل يفتح المتحف ايام الخميس هل يفتح المتحف ايام الخميس تي هل يفتحو الجاليري ايام الجمعه هل يفتح الجالري ايام الجمعه تي дозволено هل يسمح بالتصوير هل يسمح بالتصوير تي треба плачивать هل ينبغي دفع رسم دخول هل يجب دفع رسم دخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ هل يوجد خصم للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ تيوست سكيتا دليا هل يوجد تخفيض للاطفال؟ هل يوجد تخفيض للاطفال؟ تيوست سكيдка для هل يوجد تخفيض للطلبه؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ شو هذا ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ كل كغدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كم عمر هذا المبنى عمر هذا المبنى кто побудував будинок من بنى هذا المبنى من بنى هذا المبنى я цікавлюся أنا مهتم بالهندسة المعمارية أنا مهتم بالهندسة المعمارية я цікавлюся мистецтвом انا مهتم بالفن انا مهتم بالفن انا مهتم بالرسم انا مهتم بالرسم